بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 يك في ظلال بعيدة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ alim. تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ edden, شَكَرْتُمْ le وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ aziden, لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ in,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 قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِن, أن إِنَّمَا الْعِلْمُ رَحْمَةً لِرَاسِلِينَ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا لَهُمْ رَحْمَةً وَلَهُمْ رَحْمَةً قَالُوا أَلَمْ يَكُنْ لَنَا الْعِلْمُ وَلَا الْعِلْمُ لَنَا قَالَ رَبُّكُمْ أن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن يكون بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا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 أول تعود النفِّ مِلَّتِنا فَأوحى إلَيهم رَبُّهم لَنُهلكَنَّ الظَّالِمينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدَ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدِ مَنَارِهِ جَهَنَّمُ وَيَسْقَى مِن مَّاءٍ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ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 فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَانُ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 سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بموصريحكم.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 كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال من لعلهم يتذكرون ومثال كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 Aboudel elsone. رَبِّ in ne hunne, elvulel neket, ramminen, nese, in ne أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 وَأَنذِرْ مَا سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ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 أنما هو إله واحد، وليعلم أنما هو إله واحد، وليتذكر أول الألباب.